بوك تو تشو تريش أربعة, وثلاثون. أربعة وثلاثون. في القطار في القطار إتاكي بارلين جابر ترين هل هذا هو القطار إلى برلين؟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 আমি কি आगे যেতে পারি? هل يمكن ان امر؟ ইসমাহলি, هل يمكن ان امر؟ আমার মনে হয় এটা আমার বশবার জায়গা। আমি মনে করি যে এটা আমার মানি। আমি মনে করি أعتقد أن, حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. سليبر كوتهاي؟ أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ سليبر ترينيش ششر ديكياتي. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم؟ في آخر القطار آر خابار جايغا كتاة شامل ديك وأين عربة الطعام؟ في المقدمة وأين عربة الطعام؟ في المقدمة آميكي نيتيشو تباري؟ يمكنني أن أنام تحت؟ يمكنني أن أنام تحت؟ আমি কি মাঝখানে আমি কি উপরে শুতে পারি আমরা বর্ডারে কখন পৌঁছাবো? متى نصل الى الحدود متى نصل الى الحدود برلين جاتراي কত كم يدوم السفر الى برلين كم يدوم السفر الى برلين هل القطار متأخر هل القطار متأخر আপনার কাছে পড়বার মতো কিছু আছে এখানে খাবার এবং পান করার জন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে আপনি কি দয়া করে আমাকে সাতটার সময় জাগিয়ে দেবেন